أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 النجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وما ذر لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون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 إن الخزي اليوم والسوء اعلى الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظلاله عَنِ اليمين وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله تسأل النعم ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. سُلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدا ورحمة لقوم يؤمنون والله أَنزَلَ من السماء ماء فأحيى به الْأَرْضَ بعد موتها إِنَّ في ذلك لَآيَةً لقوم يسمعون وَإِنَّ لكم في الْأَنْعَامِ لعبرة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 إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات وَالْأَرْضِ شيئا ولا يستطيعون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 وهو كُلٌّ على مولاه أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يستوي هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم من جلود تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ذلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين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 وليبينن لكم يوم الْقِيَامَةِ ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عن وما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ذبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وليجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استهبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لاجرم انهم في الاخره هم الخاسرون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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجود